يعلمون أنما الحياة الدنيا نعبو له وزينة وتفخرون بينكم وتكاثرون في الأموال وتكاثرون في الأموال والأولاد كمثل غيس أعجب الكف رنبته ثم يهيد فتراه مصفرا ثم ما يكون حطاماً، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغر.